يا ربي بالمولودان في رجاب يا ربي بالمولودان في رجاب محمد الثاني وابن الملتجاب يا ربي بالمولودان رجب يا نور زاهير وسط لشهور طاير من الأفضل عامير على ذكر الآل تشهد إلى الأعمال تجمع يا شهر الله الألمع إلى الخيرات منبع لكل قلوب معبار صلي صلي صلي صلي يا الموالع للنبي المحمود صلي وعلى آل الكرم والجوة وغرس بصلاتك ولداه ورود خل هذا الشهر لك بالحشر مردود يا شهر النور خذنا دعينا وبك عدنا دعاء قلبي ودنا لاهل البيت باجي لمولود الرحمان كل من بهم بس هم بسهمهم زال هم جواد ويا الهادي صلي صلي يا رب نعلى على آل المصطفى الطيبين فين كل دعوه منا وحنا والهاني خصنا بدعاء اثنين الجواد وابن أغلى مولودين يا ربي في عجب محمد الثاني وابن المنتجة الأرواح باسمه جوادي يفوح منها وعلي الهادي بذكرها الدعائي فيت سره من الرحمن نظره حيش القرآن عنها صربي صربي صربي يا رب العارش عب وصطفى والآل نتوسلوا بيهم غاية الآمال الجواد باسمة القبلة اللي بسمة البع الأفضال كم له من ما والدحنه توصلنا تحن قلوب لكم رضا عنكم جلاله اعدنكم شفاعتكم منكم في املنا عليكم يا رب العلى الهادي والالباء اعلا واسكى وجلا واسما